بوك تو 35 خمسة وثلاثون خمسة وثلاثون في المطار في المطار حلو اسن وارتا لنو ناتينا من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثنى من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثنى هل هذا طيران مباشر؟ هل هذا طيران مباشر؟ من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. من فضلك أريد تأكيد الحجز. من فضلك أريد تأكيد الحجز. حلو أزين من فضلك أريد إلغاء الحجز. من فضلك أريد إلغاء الحجز. من فضلك أريد تعديل الحجز. من فضلك أريد تعديل الحجز. ميلو سورة فالنتو متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ Mata tqlaa taitra tälläa ilaa roma? Onko vielä kaksi vapaata paikkaa jäljellä? Helma zal yujdu makann liithnien? Helma zal yujdu makaan... Ei, meillä on vain yksi paikka vapaana. La ma zal gindana makann liwahdin fakat. Lää, Mä meillä on paikka liwahed fakat. Milloin laskeudumme? Milon on olemassa. olemme perillä? olemassa. Milon on olemassa. Milon on olemassa. متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ أنتمتايرن <تصفيق> ما تكلاو كن. هل هذه حقيبتك؟ هل هذه حقيبتك؟ أنتمتايرن لاو كن. هل هذه شنطتك؟ هل هذه شنطتك؟ Ovatko nämä teidän matkatavaranne? Helhevi, M-Teatuk? Helhevi, M-Teatuk? Paljonko matkatavaraa voin ottaa mukaan? Kem ahudh mai, M-Teatan, Fitta Ira. Ira. Kem ahudh mai, M-Teatan, Fitta Ira. Kaksikymmentä kiloa. 20 kilo. 20 kilo. Mitä, vain kaksikymmentä kiloa? Kem? Fakat, 20 riina kilo. Kem? Fakat, ei kilo. 2de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.